الفاضل ما موقفنا من الصحابه رضي الله عنهم وما موقفنا ممن ينتقصهم عقيده المسلمين محبه الصحابه رضي الله عنهم واحترامهم وتوقيرهم والاقتداء بهم لانهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل وافضل هذه الامه قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني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 لقد لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم تَنَزَّلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَسُبُّ أَصْحَابِي فَهوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةٍ وَالَّذِي يَسُبُّ الصَّحَابَةَ هَذَا إِمَّا أَنَّهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْغِضُ الصَّحَابَةَ لكفره وشركه واما انه منافق والعياذ بالله يدعي الايمان وهو كافر في الباطن فلا يسب الصحابه الا كافر او منافق والمنافق شر من الكافر المنافق شر من الكافر اوله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Naa no.